116. وقالوا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين 117. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 118. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون 119. يوم نبطش ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أَنْ أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان وإني عزت بربي وَرَبِّكُمْ أَنْ ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند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 ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اختغناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إنها فيقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أَمْ قوم تبع والذين مِن قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَوْلَى لِمَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ